أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسم تلك آيات الكتاب المبين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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ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 يا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ولبث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 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 عَنَّا اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّهُمْ لَناَا لَ غَِغُونَ وَإِن لَ جَمعٌ مِنْ جَ النَّاتِ وَعونِون مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصلا حاب موسى قال كلا إن لم يدركون فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عظيم وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْرِينَ واثرهم مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون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 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي،, والذي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي وَغُفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ فَعُمَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كره فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 تَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرزومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Then we gave him, and who was with him, in the world of evil, and then we gave him وَإِنَّ ربك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ تقول الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون واتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون تَقُولُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظت ام لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية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 فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرثين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسح حَرِينا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب يوم عظيم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 كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أثقون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 واكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون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 اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة إنّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإنّ رَبَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم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 هم ما كانوا يعدون ما أظنا عنهم, عنهم ما كانوا يمتعون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 تطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنت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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يهيمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا, وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ولو ينقلبون